الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا أبي عند نهاية الآية الرديعة والستين بعد المئة من سورة البقرة والتي تضمنت أربعة عشرة مسألة نعم يا ولدي وكان آخرها لآيات لقوم يعقلون فماذا تذكر مما قاله الإمام في حديثه عن هذه الآيات أذكر أنه تحدث عن حواس الإنسان وقال إنها أشرف من الكواكب المضيئة وأن السمع والبصر منها بمنزلة الشمس والقمر في إدراك المدركات بها وأعضاؤه تصير عند البلا ترابا من جنس الأرض وفيه من جنس الماء العرق وسائر رطوبات البدن ومن جنس الهواء فيه الروح والنفس ومن جنس النار فيه المرة الصفراء ثم قال إن اعضاء الإنسان كالأشجار فكما أن لكل شجرة ورقا وثمرا فكذلك لكل عضو فعل أو أثر بارك الله فيك يا ولدي نستطيع الآن أن نواصل اللقاء مع الإمام فهي بنا الى الكتاب الجامع وامامنا القرطبي سبحان الله والحمد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا الله قوة إلا اللهم الإسلام والان يا اخواني ننتقل الى الاية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم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 ما دل على وحدانيته وقدرته وعظم سلطانه أخبر أن مع هذه الآيات القاهرة لذوي العقول من يتخذ معه اندادا وواحدها ند وقد تقدم والمراد الاوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها كعبادة الله مع عجزها قاله مجاهد وقوله تعالى يحبونهم كحب الله أي يحبون أصنامهم على الباطل كحب المؤمنين لله على الحق قاله المبرد وقال معناه الزجاج أي أنهم مع عجز الأصنام يحبونهم كحب المؤمنين لله مع قدرته وقال ابن عباس والسدي المراد بالأنداد الرؤساء المتبعون يطيعونهم في معاصي الله وقال ابن كيسان والزجاج أيضا معنى يحبونهم كحب الله أن يسوون بين الأصنام وبين الله تعالى في المحبة وقال أبو إسحاق وهذا القول الصحيح والدليل على صحته والذين آمنوا أشد حبا لله وقرأ أبو رجاء يحبونهم بفتح الياء وكذلك ما كان منه في القرآن وهي لغة يقال حببت الرجل فهو محبوب قال الفراء أنشدني أبو تراب أحب لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلابي وقوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله لأن الله تعالى أحبهم أولا ثم أحبوه ومن شهد له محبوبه بالمحبة كانت محبته أتم قال تعالى يحبهم ويحبون وسيأتي بيان حب المؤمنين لله تعالى وحبه لهم في سورة آل عمران إن شاء الله تعالى وقوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب قال أبو عبيد المعنى لو يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين يرونه أن القوة لله جميعا ويرى على هذا من رؤية البصر وقال النحاس في كتابه معاني القرآن وروي عن محمد بن يزيد أنه قال هذا التفسير الذي جاء به أبو عبيد بعيد وليست عباراته فيه بالجيدة لأنه يقدر ولو يرى الذين ظلموا العذاب فكأنه يجعله مشكوكا فيه وقد أوجبه الله تعالى ولكن التقدير وهو قول الأخفش ولو يرى الذين ظلموا أن القوة لله ويرى بمعنى يعلم أي لو يعلمون حقيقة قوة الله عز وجل وشدة عذابه فيرى واقعة على أن القوة لله وسدت مسد المفعولين قال الزهري وقتاده الإضمار أشد للوعيد ومثله قول القائل لو رأيت فلانا والصياط تأخذه ومن قرأ بالتاء فالتقدير ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب وفزعهم منه واستعظامهم له لأقروا أن القوة لله وتقدير آخر ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب وفزعهم منه لعلمت أن القوة لله جميعا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ذلك ولكن خوطب والمراد أمته فإن فيهم من يحتاج إلى تقوية علمه بمشاهدة مثل هذا ويجوز أن يكون المعنى قل يا محمد للظالم هذا والمعنى ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب لأن القوة لله لعلمت مبلغهم من النكال ولا استعظمت ما حل بهم ودخلت إذ وهي لما مضى في إثبات هذه المستقبلات تقريبا للأمر وتصحيحا لوقوعه والآن ننتقل إلى الآية التالية ويقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اذ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب صدق الله العظيم قوله تعالى اذ الذين اتبعوا يعني السادة والرؤساء تبرؤوا ممن اتبعهم على الكفر قاله قتادة وعطاء والربيع وقال قتادة ايضا والسدي هم الشياطين المدنون تبرؤوا من الانس وقل هو عام في كل متبوع وقوله تعالى ورأوا العذاب يعني التابعين والمتبوعين قيل بتيقنهم له عند المعاينة في الدنيا وقيل عند العرض والمساءله في الآخرة وكلاهما خاصل فهم يعينون عند الموت ما يصيرون إليه من الهوان وفي الآخرة يذوقون أليم العذاب والنكال وقوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب أي الوصولات التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا من رحم وغيره الواحد سبب ووصله وأصل السبب الحبل يشد بالشيء فيجذبه ثم جعل كل ما جر شيئا سببا وقال السدي وابن زيد إن الأسباب أعمى لهم والسبب الناحية ومنه قول زهير ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرق أسباب السماء بسلم وننتقل الآن إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حصرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم قوله تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كره أي لو ثبت أن لنا رجعة فنتبرأ منهم جواب التمني والكره الرجعة والعودة إلى حال قد كانت أي قال الاتباع لو رجدنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحا ونتبرأ منهم كما تبرأوا منا أي تبرؤا كما والتبرؤ الانفصال وقوله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم أي كما أراهم الله العذاب كذلك يريهم الله أعمالهم ويريهم الله قيل هي من رؤية البصر ويحتمل أن يكون من رؤية القلب لهم قال الربيع أي الأعمال الفاسدة التي ارتكبوها فوجبت لهم بها النار وقال ابن مسعود والسدي هي الأعمال الصالحة التي ترقوها ففاتتهم الجنة ورويت في هذا القول أحاديث قال السدي ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله تعالى ثم تقسم بين المؤمنين فذلك حين يندمون وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث هم مأمورون بها وأما إضافة الأعمال الفاسدة إليهم فمن حيث عملوها والحسرة واحدة الحسرات كتمر وتمرات وجفنا وجفنات وشهوه وشهوات والحسره اعلى درجات الندامه على شيء فائت والتحصر التلهف يقال حسرت علي أحسر حسرا وحسره وهي مشتقه من الشيء الحسير الذي قد انقطع وذهبت قوته كالبعير إذا عي وقيل هي مشتقة من حصر اذا كشف ومنه الحاسر في الحرب الذي لا درع معه والانحسار الانكشاف وقوله تعالى وما هم بخارجين من النار دليل على خلود الكفار فيها وانهم لا يخرجون منها وهذا قول جماعة اهل السنة لهذه الايه ولقوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط صدق الله العظيم هذه إذن يا أبي هي عاقبة الكفار يدخلون النار خالدين فيها ولا تنفعهم حسرة ولا ندم حينئذ نعم يا ولدي وهذا درس لكل من لم ينظر إلى عاقبة أفعاله ولكل من آثر عاجلا على آجل لا يأمن سوء مغبته هل تعني يا أبي أن الندم ليس قاصرا على الكفار فقط نعم يا ولدي فكم قد سمعنا عن أناس اغتروا بما منحهم الله تعالى من قوة ومال فأطلقوا أنفسهم في شهواتها ولم ينظروا في حلال وحرام فنزل بهم من الندم وقت الموت أضعاف ما غنموا من اللذة ولقوا من مرير الحصارات ما تمنوا معه لو لم يتبعوا أهواءهم وشهواتهم لحظة واحدة هذا فعلا هو ما نشهده ونسمع به كل يوم يا أبي ولا أدري كيف لا يعتبر بقية الناس الذين يكررون نفس الأخطاء مع أن المآل والمصير واضح أمامهم وقال الله تعالى سوء المآل